بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمجبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراضفة قلوب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 فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فزعون إنه طغى فكل أن لك إلى أن تذكى وأهديك إلى ربك فتخشى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 أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج رحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها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 وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربي ولا النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألوا عن الساعة أيان مرساها